لا تنسى ربك فالأذكر أنواه اذكر إلهك للأذكر أسرار لا تنسى ربك فالأذكر أنواه والذكر يفتح أبوابا مغلقة والذكرون لرب الخلق أخيار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 في لقائنا أسرار الأذكار ونطوف بحضراتكم كما وعدناكم في الحلقة الماضية حول حدائق الذكر في القرآن الكريم ورد الذكر في القرآن الكريم على وجوه متنوعة وهذا يظهر جليا لمن كان تاليا لكتاب ربه قارئا له أناء الليل وأطراف النهار لكن ابن القيم رحمة الله عليه قد كفان المؤونة ووفر علينا المشقة والتعب وعدد لنا وجوها عشرة هي وجوه ذكر القرآن ذكر الذكر في القرآن الكريم هي وجوه الذكر في القرآن الكريم تعالوا لننظر كيف ورد الذكر في القرآن الكريم وأنا سميتها حدائق الذكر في القرآن الكريم فكل بند من البنود دي حديقة لوحده الذكر في القرآن الكريم على عشرة أوجه آيات الذكر في القرآن الكريم حتلاقيها بتدخل تحت وحدة من الأمور العشر اللي جاي دي. الأول الأمر به مطلقا ومقيدا الثاني النهي عن ضده وهو الغفلة والنسيان الثالث تعليق الفلاح باستدامة الذكر وكثرته الرابع الثناء على أهل الذكر والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة الخامس الإخبار عن خسران من لها عن الذكر بغيره من اشتغل عن الذكر بغيره السادس أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء ذكرهم له جعل ذكره للذاكرين جزاء ذكرهم له سبحانه السابع الإخبار عن الذكر بأنه أكبر من كل شيء الثامن أنه جعل خات جعل الذكر خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها أن القرآن جعل الذكر خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها التاسع الإخبار عن أهل الذكر بأنهم هم أهل الانتفاع بآيات القرآن الكريم وأنهم أولو الألباب دون غيرهم العاشر أن القرآن جعل الذكر قارين جميع الأعمال الصالحة وروحها فمتى عدمت الأعمال الذكر كانت كالجسد بلا روح تلك عشرة كاملة كيفما قلبت آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن الذكر وجدتها تدخل تحت واحد من هذه الأمور كان هذا هو الموجز وإليكم التفصيل حول هذه الوجوه العشرة الأمر الأول من حدائق الذكر في القرآن الكريم أن القرآن أمر بالذكر مطلقا ومقيدا <تصفيق> يعني مطلقا مطلقا يعني من غير تحديد وقت ولا مكان في أي ساعة بالليل بالنهار في كل حال أدي مطلقا مقيدا يعني إيه يعني حدد لك أول النهار آخر النهار بكرة عشيا حين تمسون حين تصبحون حين تظهرون أدبار السجود أعقب الصلوات في السجود يبقى دي الذكر المطلق والمقيد مطلق يعني لم يحدد لك وقتا ولا مكانا مقيد يعني حدد لك وقتا وزمانا حدد لك حالا تذكر فيها كالذكر في يوم عرفة الذكر في المزدلفة وهكذا تعالوا نشوف بعض آيات القرآن الكريم قال الله تعالى في الذكر المطلق يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ذكرا كثيرا هنا مطلق لمقيد مطلق يعني لألك عدد معين ولألك حالة ولألك مكان ولألك وقت لا اذكر على كل حال وسبحوه بكرة وأصيلة ده ذكر مقيد بكرة يعني في الصباح وأصيلة يعني في المساء هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما يب هذه آية أو آيات في سورة الأحزاب جمعت بين الذكر المطلق يا أيها الذين أمنوا ذكرو الله ذكرا كثيرا والذكر المقيد وسبحوه بكرة وأصيل اي صباحا ومساء طيب مثال لما يقولوا ذكروا الله ذكرا كثيرا كيف أدخل في الزاكرين الله ذكرا كثيرا ما يقولوا ذكروا الله ذكرا كثيرا في حد معين لو أنا وصلت له يب أنا كده ذكرت الله ذكرا كثيرا ده سؤال حل اذكر الله ذكرا كثيرا ما هو الحد ما الحد الذي إذا وصلت إليه أكون قد ذكرت الله ذكرا كثيرا الإجابة في البنود التالية أكون من الذاكرين الله ذكرا كثيرا إذا ذكرت الله في جميع أحوالي قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عباس يجاوبنا على السؤال كيف ندخل في هذا الحيز ذكر الله ذكرا كثيرا قال ابن عباس الذاكرون الله كثيرا والذاكرات يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا أي صباحا ومساء وفي المضاجع يعني عند النوم وإحنا لنا لقاء عن أذكار النوم أذكار النوم حوالي أربعين ذكر يا عباد الله سواء قبل النوم أو لو أصابك أرق أو لما تستيقظ أربعين سبحان الله وكثير من الناس ما عرفش عنها حك المهم الذاكرون الله ذكرا كثيرا يذكرون الله في أدبار الصلوات غدوا وعشيا صباحا ومساءا وفي المضاجع عند النوم وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله أي في الدخول والخروج من المنزل يذكر الله تعالى يعني يذكرون الله في كل أحوالهم قال ابن الصلاح أبو عمرو بن صلاح ده أحد أعلمنا الكبار وله كتاب اسمه الفتاوى قال الكلام ده فيه إذا واضب المسلم على الأذكار الثابتة صباحا ومساءا وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يعني أنت عندك كتيب أذكار الصباح والمساء لو فتحته حضرتك كده وقريت فيه كل وضبت على أذكار الصباح والمساء ده أحيانا بتبقى فورقة صغيرة كده بتتحط في البطاقة زي الكارت وبتتوزع في رمضان كتير زي الكارت كده حطها في البطاقة الصبح بص فيها وانت ركب الوتوبيس او السيارة كده وش وضهر هي وفي المساء بص فيها اذا انت وضبت على اذكار الصباح والمساء كنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات طيب اهتني يدخلني في حيز ذكر الله كثيرا ان اذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب وانا واقف اذكر الله وانا قاعد أذكر الله وأنا مضجع على جنبي كده متمدد على الكنبة أو على السرير أذكر الله الكلام ده من قاله لنا مجاهد بن جبر أحد أعلام التفسير ده ختم القرآن تلاتين مرة بتفسيره بتفسيره على عبد الله بن عباس بيقوله مجاهد رحمه الله تعالى لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضجعا طيب إيه بعد كده إذا استيقظت من الليل وصليت ركعتين بأهلي أهلي هنا يعني زوجتي أو أهلي هنا يعني ولادي حتى لو أنت صحيت أولادك وزوجتك وكل واحد صلى لوحده ينفع معايا كيف أدخل في حيز الذكرين الله كثيرا والذاكرات البند تلاتة أن أوقظ أهلي زوجتي وأولادي وصلي بهم جماعة ركعتين بالليل ننام ونصحى كده قبل الفجر ونصلي ركعتين بالليل هاو كل واحد يصلي لوحده بس الأفضل في جماعة الكلام ده جبناه منين من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم روى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا جميعا فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكران بس أحياناً بتيجي تصح زوجتك وأولادك ما فيش حد بيرضى يصحى ويرفصوا تحت الغطى أو يتقلبوا على الجنب التاني تعمل إيه؟ شوية مية خفاف عارف البخخة اللي بنبخ بيها نيكودياً تقوم جايبها بها رذاذ خفيف كده وتقوم جاي على وشها كده تبخ بخها بخ. او هي تيجي على وشك تبخ بخة بس الوصية يعني كل واحد يكون عارف التاني حيبها شعوره ايه ساعتها الاولاد نفس القضية أو بلاش الماء لو كان حيلئهم شوية عطر خفاف كده من اللي بيحبوه أو باللي إيدك رطبها في المية وروح يمسح على وشهم وعودهم على كده هذا علاج النبوي حتى نكتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ويا رب يجعلنا وإياكم من أهل هذا الفضل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل سمعتم معايا إخواني الكرام داد نبع صنبي يدعي دي دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اللهم ارحم رجلا قام من الليل رحم الله رجلا قام من الليل يعمل يا رسول الله فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء طب يعني دعيت للرجال يا رسول الله والنساء ما الهمش إزاي لا ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء إحنا بنتكلم عن الحديقة الأولى من حدائق الذكر في القرآن اللي هي الذكر المطلق والمقيد قلنا آياته طب نقوله تاني قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر ودون الجهر من القول مطلق بالغدو والآصال مقيد الغدو والآصال يعني الصباح والمساء ولا تكن من الغافلين يعني واذكر ربك في نفسك يعني في نفسك يعني أنا الثاني آي في كده وفي نفسي بذكر الله ولا في نفسك يعني بذكر الله سرا من غير ما حد يسمعني حد يسمع حاجة خالص خلاص الاثنين صح واذكر ربك في نفسك أي في سرك وقلبك حتى ولو لم تحرك لسانك وشفتيك القول الثاني واذكر ربك في نفسك أي حرك لسانك بحيث تسمع نفسك أو حرك لسانك ولو لم تسمع نفسك ده كل يدخل في حيز هذا الحديث طيب شوف ربنا سبحانه وتعالى في الأمر بالذكر المقيد إذ وصل الله سيدنا موسى وسيدنا هارون وهما ذاهبان إلى فرعون ليعظاه وليدعواه إلى دين الإسلام وصهم ربنا يذكر الله ذكرا كثيرا يبا وانت دخل على جبار وانت رايح تعمل مهمة صعبة وانت رايح تقابل حد صعب اذكر الله كثيرا ربنا يأويك قال الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب أنت وأخوك بآياتي يعني اذهب إلى فرعون بآياتي معكم المعجزات الحية والعصا والكلام ده طيب ولا تنيا في ذكري يعني لا تضعف لا تضعف ولا تفتر زي ما يقول لك إيه ونا, ونا ينيا ونين ونا يعني فاتر وضعف ولا تني في ذكري وأنتما ذاهبان إلى فرعون الجبار لا تضعف عن الذكر فإنه يقويكما في مواجهته اذهب يا موسى أنت وأخوك إلى حيث أمرتكما متسلحين بمعجزاتي ولا تضعف أو تتراخيا في ذكري وتسبيحي وتقديسي بما يليق بذاتي وعليكما بالذكر فهو عدتكما وسلاحكما وسنادكما حتى تواجه فرعون أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل حدائق الذكر في القرآن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي لهم على بينا محمد وآله وصحبه وسلم اذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالاذكار أنواع واذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالاذكار أنواع والذكر يف تحو أبوابا مغلقة والذكرون لرب الخلق آخيار الله قد أعلى بالذكر منزلة